حاجات ما كنتش راضية عنها عملتها مع اني عمري في يوم ما كنت بحبها وده كله علشان قرضي حد ما حبينيش واما لقيت ما فيش امل في عشان نبقى وفي وفنيا يا ليتوا بعد الحب ده سبلي فرا وبوا فقلبي درح والوش دوا Ma gør Laha La øl da nasib og le kan ikke fiya, og le nå ikke kunne fi bli en forslag til at. Ai galt da, og استا وفي النهاية كسبتي بير جرح وجع قلبي عايشه بدا و فيه وبالهم فينا وضع ده وعلى الجراح متمرده وقلبي لازم يبقى أقوى من كده وانا قبل ما ادخل تاني اي تجربة عمري ما حب حدي وعيني تبقى مغمضة حب ما جربش العذاب لا اقول ده نصيب ولا كان العيب فيها ولا انا يكون في بينا فرصة للعدا هي غلطه خلاص وبقت محسوب عليا ده ما فيش انسى في الحب ما جربش العذاب